وقفنا عند أول الحديث عن غزوة بني المصطلق وتسمى أيضاً بغزوة المريسيع، وكان الحديث قبل ذلك في الدرس الماضي عن غزوة ذات الرقاء تحدثنا عن أحداث هذه الغزوة والأحكام والحكم والعظات التي تتعلق بها الآن نبدأ فنستعرض الأحداث التي وقعت في هذه الغزوة ثم نعود إلى ذلك كعادتنا ومنهجنا بالشرح والتحليل جمهور علماء السيرة ذهبوا إلى أن هذه الغزوة كانت في شهر شعبان مثل هذا الشهر من العام الخامس للهجرة وذهب بعض علماء السيرة إلى أنها كانت في السنة السادسة لكن الصحيح الذي ذهب إليه الجمهور أن هذه الغزوة كانت في السنة الخامسة وسنذكر تحقيق ذلك إن شاء الله عندما نعود إلى تحليل أحداث هذه الغزوة وشرحها سبب هذه الغزوة أيها الاخوه ما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم من أن بني المصطلق يجمعون له لحربه وقائدهم الحارث بن غرار فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر خرج اليهم حتى لقيهم قابلهم عند ماء يقال له ماء المريسي والتحم القتال في ذلك المكان وهزم الله سبحانه وتعالى بني المصطلق وقتل منهم من قتل ونصر الله سبحانه وتعالى رسوله والمؤمنين وغنم المسلمون ما غنموه إثر هزيمة المشركين فقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم الغنائم أبقى الخمس يوزعه نعم كما يشاء حسب مصلحة المسلمين ووزع أربعة الأخماس على المقاتل للمقاتل الراجل سهم وللفارس سهمان يعني ضعف كما نقول اليوم المشاة والمدرعات يعني في فرق نعم في هذه الغزوه استفتى الصحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم في شان العزل المقصود بالعزل محاولة الزوج أن لا تحمل منه زوجه عند الجماع يعبر عن ذلك بكلمة العزب سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أه يجوز ذلك يعني أن يحتال الزوج بالوسائل التي يمكنه أن لا يكون هنالك حمل على إثر الجماع فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام فيما اتفق عليه الشيخان ما عليكم الا تفعلوا ما من كائنة إلى تقع إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة يعني افعلوا إن شئتم لا حرج لأنكم لن تستفيدوا من هذا الذي تفعلونه شيئا إذا قضى الله عز وجل أن يخلق طفلاً سيخلقه مهما فعلتم ومهما حاولتم نعم وسنعود إلى هذا الموضوع بقدر من التفصيل في بيان الحكم من الحوادث التي وقعت في هذه الغزوة ما رواه ابن سعد في طبقاته وابن هشام وابن إسحاق أن غلاما لسيدنا عمر بن الخطاب اسمه جهجاه بن سعيد الغفاري تنازع مع غلام آخر اسمه سنان بن وبر الجهني من أهل المدينة تنازع عندما ماء المريسي عند ذلك الماء واشتد التنازع بينهما فصاح احدهما يا للانصار و صاح الثاني يا للمهاجرين طبعا و لم سيدنا عمر من المهاجرين والآخر من الانصار نعم سمع عبد الله بن ابي بن سلول وكان موجودا في هذه الغزوه سمع بهذا النزاع وبهذا الصراخ فغضب وقال لمن حوله أو يقصد المسلمين قد نافرونا وكاثرونا في دارنا والله ما أعدنا وجلابيب قريش يقصد المسلمين إلا كما قال المثل سمن كلبك يأكلك أما والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الاعز منها الاذل سمع رجل من الصحابه اسمه زيد بن ارقم هذا الكلام الذي قاله عبد الله بن ابي بن سلول فمشى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم واخبره بما قال وكان عنده سيدنا عمر فقال يا رسول الله مر به عباد بن بشر فليقتله فليقتل عبد الله بن ابي بن سلول فقال له عليه الصلاة والسلام فكيف يا عمر إذا تحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه لا ولكن آذن بالرحيم يعني مر الناس بالرحيل وكان ذلك في ساعه لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يرتحل فيها ساعه راحه وسنعود الى هذا لنستبين دقه حكمه الرسول العجيبه صلى الله عليه وسلم فهب الناس مرتحلين تنفيذا لامر قائدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومشى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس يومهم ذاك حتى أمسه وليلتهم تلك حتى أصبحوا وصدرا من النهار الثاني إلى ما آل حالهم تعب شديد ثم أذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ينزلوا فيستريحوا، فلم تكد تمس جنوبهم الأرض حتى ذهب كل منهم في سبات عميق. لماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك ليشغل الناس عن الحديث في هذا الموضوع؟ وما عندما قاموا كل واحد على ناقته لا يستطيع أن يكلم صاحبه وعندما أذن لهم بالراحة أيضا التعب شغلهم عن أن يتحدثوا في هذا الموضوع نزلت في حق عبد الله بن أبي بن سلول آية في سورة المنافقين وهي قول الله عز وجل يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعزل منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلم في المدينة سمع عبد الله ابن عبد الله بن أبي بن سلول ابن هذا المنافق رجل دين مسلم صادق الإسلام سمع بلغه أن النبي عليه الصلاة والسلام قد غضب على أبيه وأنه قرر قتله فمشى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له يا رسول الله بلغني أنك تريد قتل أبي فيما بلغك عنه بسبب الشيء الذي بلغك عنه فإن كنت لابد فاعلا فمرني أنا أحمل لك رأسه فوالله لقد علمت الخزرج أنه ما كان لها من رجل ابر بوالده مني وإني أخشى أن تأمر غيري فيقتله فلا تدعني نفسي أنظر إلى قاتل أبي نعم يمشي بين الناس لا إذا كنت تريد قتله مرني أنا آتيك برأسه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم متبسما لا بل نترفق به ونحسن صحبته ما كان بيننا لا بل نترفق به ونحسن صحبته ما كان بيننا سنعود أيضا إلى هذا المشهد لنعلق عليه ونحلل هذا الموقف. وقع في هذه الغزوة يعني نشاط سيء جدا للمنافقين هذا شيء شيء ثاني ادهى وأمر اشاعه خبر الافك عن ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها ايضا الذي تولى نسج هذه الشائعه هو عبد الله بن ابي بن سلوك أنا الآن أفضل أن نقرأ هذا الخبر كما روته عائشة ذاتها أم المؤمنين نعم نصغي السمع إلى ما قد رواه كل من الإمامين البخاري ومسلم من حديث عائشة في هذا الموضوع ثم نعود إلى ذلك بالتحليل والتعليق تقول سيدة عائشة رضي الله عنها إنها خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة قالت فلما فرغ رسول الله من غزوته تلك وقفل عائدا آذن ليلة بالرحيل فقمت إلى بعض شأني فلما رجعت إلى الرحل لمست صدري فإذا عقدي قد انقطع فرجعت فالتمسته فحبسني ابتغاؤه البحث عنه قالت واقبل الرهط الذين كانوا يرحلونني فاحتملوا هودجي كانت هي في هودج وكان ذلك بعد نزول آية الحجاب فرحلوه على بعيري الذي كنت أركب عليه وهم يحسبون أنني فيه فبعثوا الجمل فساروا ووجدت عقدي بعدما استمر الجيش فجئت منازلهم وليس بها داع ولا مجيب رحلوا فيممت منزلي الذي كنت به المكان الذي كنت فيه يعني وظننت انهم سيفتقدونني فيرجعون الي وكان صفوان بن المعطل من وراء الجيش فأصبح عند منزلي فرأى سواد إنسان فعرفني حين راني نعم وكنت قد غلبتني عينايا فنمت فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني يعني بقوله انا لله وإنا إليه راجعون فخمرت وجهي بجلبابي ووالله ما تكلمنا بكلمه ولا سمعت منه كلمه غير استرجاعه وهوى حتى انا خراحله ساكتا فقمت اليها فركبتها فانطلق يقود بي الراحله حتى اتينا الجيش موغرين في نهر الظهيره قريب الظهر وهم نزول فهلك من هلك في شأني يعني في الحديث عني وكان الذي تولى كبر الإفك عبد الله بن أبي بن سلول. الله, على الله عليه, صلى الله على محمد صلى الله عليه قالت طبعا وهي لا تعلم ماذا يتحدث الناس عنها. واشتكيت حين قدمنا المدينة شهرا يعني مرضت شهرا والناس يفيضون في قول الإفك ولا أشعر بشيء من ذلك غير أني لا أعرف من رسول الله عليه الصلاة والسلام اللطف الذي كنت أرى منه حين أشتكي إنما يدخل فيسلم ثم يقول كيف تيكم؟ يسألوا فلما نقهت شفيت خرجت ذات ليلة مع أم مصطح لقضاء حاجة ولم نكن قد اتخذنا الكنف يعني المراحيض بعد فلما رجعنا عثرت أم مصطح في مرطها فقالت تعس مصطح قلت لها بئس ما قلت أتسبين رجلا قد شاهد بدرا قالت أولم تسمعي ما قال؟ قالت فأخبرتني بقول أهل الإفك فزدت مرضا إلى مرضي وبكيت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يستشير بعض أصحابه في الأمر وفي فراق أهله. فمنهم من يقول يا رسول الله هم أهلك ولا نعلم إلا خيرا ومنهم من يقول لم يضيق الله عليك النساء كثير وسأل الجارية يعني بريرة الخادمة تصدخك فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بريرة وسألها هل رأيت من شيء يريبك من عائشة؟ فاخبرته أنها لم تعلم عنه عنها إلا الخير فقام عليه الصلاة والسلام على المنبر فقال يا معشر المسلمين من يعذرني من رجل قد بلغ أذاه في أهل بيتي فوالله ما علمت على اهلي إلا خيرا ولقد ذكروا رجلا ما علمت عنه إلا خيرا يعني تهموها برجل اللي هو صفوان بن المعطل. ما علمت عنه إلا خيرا فقام سعد بن معاذ فقال أنا أعذرك منه يا رسول الله إن كان من الأوس ضربنا عنقه وإن كان من الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك هذا الذي يثير هذه الفتنه يعني فتلاغط الناس في المسجد حتى اسكتهم رسول الله تقول عائشه رضي الله عنها ثم دخل علي رسول الله وأبواي عندي وهما يظنان ان البكاء فالق كبدي ولم يجلس عندي منذ قيل ما قيل وقد لبث شهرا لا يوحى اليه في شاني بشيء قالت فتشاهد حين جلس ثم قال اما بعد يا عائشة إنه قد بلغني عنك كذا وكذا فإن كنت بريئة فسيبرئك الله وإن كنت الممت بذنب فاستغفر الله وتووي إليه قالت فلما قضى رسول الله مقالته قلص دمعي حتى ما أحس منه قطرة فقلت لأبي أجب عني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال والله لا أدري ما أقول فقلت لأمي اجيبي عني فقالت والله ما أدري ما أقول فقلت والله لقد عرفت أنكم قد سمعتم بهذا حتى استقر في نفوسكم وصدقتم به فإن قلت لكم إني بريئة والله يعلم اني بريئة لا تصدقوني في ذلك ولئن اعترفت لكم بأمر إن والله يعلم أني بريئة تصدقنني. إنني والله ما أجد لي ولكم مثلاً إلا كما قال أبو يوسف فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون قالت ثم تحولت فطجعت على فراش قالت فوالله ما رمى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مجلسه ولا خرج من أهل البيت احد حتى انزل الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم فاخذه ما كان ياخذه من البرحاء عند الوحي حتى انه لا يتحدر منه مثل الجمان من العرق في اليوم الشات من ثقل القول الذي انزل عليه قال فسري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يضحك فكانت اول كلمه تكلم بها ان قال ابشري يا عائشه أما الله فقد براك فقالت امي قومي اليه اي اشكريه صلى الله عليه وسلم فقلت لا والله لا اقوم اليه ولا احمد إلا الله هو الذي أنزل براءتي قالت فأنزل الله عز وجل إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل منهم اكتسب من الاثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم إلى آخر عشر آيات كلها نزلت في تبرئة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. قالت وكان أبي ينفق على مصطح لقرابته ولفقره فقير كان فقال والله لا أنفق عليه شيئا أبدا بعد الذي قال لعائشه يعني كان ينقل عن ما عن عبد الله بن ابي بن سلول ما يقول هو يعني ينقل انه عبد الله بن مسين قال كذا وكذا فتاثر سيدنا ابو بكر واقسم انه سيقطع الصدقه التي كان نعم يعطيها لمصطح فانزل الله عز وجل هذه الايه ولا ياتني أولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي والمساكين والمهاجرين ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم فلما تلا رسول الله على أبي بكر هذه الآية قال بلى والله إني احب أن يغفر الله لي فرجع إلى مصطح النفق التي كان ينفقها عليه ثم خرج صلى الله عليه وسلم إلى الناس فخطبهم وتلا عليهم ما أنزل الله سبحانه وتعالى من القرآن في ذلك هذه هي خلاصة الأحداث التي جرت في غزوة بني المصطلق أو غزوة المريسيع وهي غزوة للمنافقين فيها جولات وأي جولات. ذكرنا منها هاتين الجولتين، نعم، والآن سنعود إلى هذه الغزو بالشرح والتحليل وبيان الأحكام التي تؤخذ منها. قلنا إن الصحيح أن هذه الغزو كانت في العام الخامس، وهذا ما ذكره الجمهور، لكن بعض كتاب السير قالوا لا كانت هذه الغزو في العام السادس الحقيقة في دليل قاطع يوضع أنها كانت في الغزو في العام الخامس هل سمعتم الآن كلام سعد بن معاذ في هذه الغزو لما النبي عليه الصلاة والسلام قام فخطب وقال من يعذرني, من يعذرني فيه من يسيء إلى أهلي كذا وكذا ووالله ما علمت عن أهلي إلا خير فقام سعد بن معاذ وقال نعم إن كان من الأوس قمنا فضربنا عنقه هو سعد بن معاذ اذا سعد بن معاذ كان موجودا في هذه الغزوة متى توفي سعد بن معاذ في غزوة بني قريظه بعد الخندق مباشره وصيب كاحله ثم نزف ثم توفي وكان ذلك في العام الخامس فإذا قلنا غزوه بني المصطلق كانت في العام السادس معنى ذلك أن سيدنا سعد بن معاذ كان حيا بعد موته بعام في حين أن سيدنا سعد بن معاذ كان متوفى في العام السادس فهذا دليل لمن يريد أن يحقق في تواريخ الموعد أنه كانت هذه الغزوة في العام الخامس وكان في شهر شعبان. <تصفيق> لاحظها أن النبي صلى الله عليه وسلم استبقى خمس الغنائم يوزعها بين الفقراء على النحو الذي ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة الأنفال والأربعة أخماس وزعها بين الغانمين وكنا قد ذكرنا أنه هذا متفق عليه بالنسبة للأموال المنقولة أما الأموال الغير المنقوله العقارات فيها خلاف ذكرنا ذلك في الدرس الفائد الآن نفتح ملف حكم فقهي الناس يهتمون بهذا الأمر وينبغي أن نضع نقاط فيه على الحروف ما هو حكم العزل عند الجماع بل ما هو حكم ما يسمى بتحديد النسل عموما اليوم أما العزل العزل عرفنا من مراد منه أن يعزل الرجل ماءه عن المرأة كي لا يقع حمل. عرفنا من الحديث الذي اتفق على روايته الشيخان أنه هذا جائز لأن النبي لما سالوه قال ما عليكم أن لا تفعلوا ما من نسمه كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة طيب فدل ذلك على أنه مشروع وأوضح من هذا ما رواه جابر أيضا في الصحيح قال كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل علينا يعني طوال حياة المصطفى صلى الله عليه وسلم كنا نمارس العزل ولا حرج في ذلك خالف في هذا عالم من علماء المسلمين اسمه ابن حزم فقال هذا غير جائز واستند فيها الى حديث يرويه مسلم في صحيحه سئل عن العزل فقال تلك هي الموؤودة الصغرى الموؤودة الصغرى يعني شبهها النبي عليه الصلاة والسلام بواد الطفل بعد الولادة قال إذن هي حرام طيب الأحاديث الواردة في الصحيحين وأحاديث كثيرة قال هي منسوخه الجمهور قالوا لا كلام النبي عليه الصلاة والسلام هنا تلك هي الموجودة الصغرى دل على الكراهه الكراها التنزيهية أما الأحاديث الأخرى التي ذكرناها حديث جابر وغيره فدل ذلك على أن الموضوع لا حرمة فيه حرمة غير موجودة ولكن الكراهيه موجوده موجودة التنزيهيه هي التنزيهية نعم قاس العلماء الوسائل الأخرى التي تتمثل في الإجهاض على العزل يعني هل يجوز للزوج أو للزوجة أن يتسببا في إجهاض في الإجهاض في إسقاط محصول الرحم الجواب جمهور العلماء قالوا إذا كان ذلك قبل التخلق قبل التخلق يعني قبل أربعين يوم من عمر الحمل فذلك جائز مع الكراهه التنزيهية مثل العزل تماما أما بعد التخلق فالجمهور على أن ذلك غير جائز إذا لم تكن هنالك ضرورة غير جائز طيب من اين ما هو دليلهم على انه بعد أربعين يوم حرام وقبل لبس الامام الشافعي ذكر الدليل على هذا في كتابه الام قال النبي عليه الصلاه والسلام <تصفيق> قال في الجنين يعني في اسقاط الجنين غره يجب في إسقاط الجنين إذا امرأة أسقطت جنينها أو شخص تسبب في إسقاط جنينها يجب في ذلك غرها يعني نصف عشر الديه نصف عشر إدية النبي عليه الصلاة والسلام قال في إسقاط الجنين ما قال في إسقاط محصول الرحم لو قال في إسقاط محصول الرحم من أول يوم يحرم الإسقاط لكن قال في إسقاط الجنين طيب متى يسمى محصول الرحم جنينا نرجع للغه هل في الاسبوع الأول هذا الشيء العلق بالبيضة نعم يسمى جنينا لا طيب لما يتحول إلى ما يسمى التوتى ويعلق بجدار الرحم هل يسمى جنينا لا في اللغة لا يسمى محصول الرحم جنينا إلا إذا بدأ التخلق مثل الرسام اللي بيبدأ رسمه بخطوط بسيطة جدا جدا جدا تدرك من خطوطه معالم الصورة التي يريد أن يصورها فعندما يجتاز عمر الحمل أربعين يوما يتم هذا التخلق هذا التخلق عندئذ قال علماء اللغه يسمى محصول الرحم جنينا والنبي عليه الصلاه والسلام قال في الجنين غره يعني نصف عشر الديه اذا لا يحرم اذا يحرم اسقاط محصول الرحم بعد مرور أربعين يوما من اول الحمل وعلى هذا جمهور العلماء صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم لكن إذا كانت هناك ضرورة ضرورة إما تتعلق بحياة الأم أو تتعلق بالجنين، كأن قرر طبيبان أن هذا الحمل ان استمر فلسوف يكون خطرا على حياة الأم حسب القواعد الطبيه الخطر راجح راجح مظنون يعني ففي هذه الحاله قال كثير من الفقهاء ومنهم فقهاء الحنفيه يجوز الى ان ينفخ في الجنين الروح ما دام الجنين لم ينفخ فيه الروح يعني لم يبلغ عمر الحمل اربعه اشهر يجوز لكن في اي حاله في حاله الضرورة مثل ذلك إذا قرر الأطباء أن الجنين ياتي شوهاً أن الجنين كذا وكذا إلى آخره نعتمد في ذلك على ما يقوله الحنفية وآخره بعد أربعة أشهر ينفخ فيه الروح نعم يمسك بالحبل السريري يتغذى يتحرك حركة اراديه يصبح حكمه كحكم طفل يمشي على الارض فلا يجوز بعد ذلك الاجهاض لاي سبب من الاسباب لأن حكمه حكم طفل موجود فالطفل الذي نراه مشوه نقتله لا ما نقتله نعم ايا كان السبب هذه خلاصه ما يتعلق بحكم العزل وبحكم الاسقاط حكم الإجهاض شيء الأهم من هذا هو أن نعلم الحكم التالي هذا الذي شرعه الله ورخصه أمر يعود إلى كل من الزوج والزوج والزوجة خاصة فلا يجوز أن يتدخل في هذا الذي رخصه الله لهما أحد من الخارج في المجتمع يعني. لا يجوز أن يأتي مسؤول في الدولة يقول بما أنه أجاز الشارع الإسقاط الجني بل أجاز العزل والآن في وسائل طبية جديدة لذلك إذا ينبغي لكل الأسر التي أكرمه الله عز وجل بمسلافسة مسلا أولاد أن يكتفوا وان يمسكوا عن الانجاب بعد ذلك هل يجوز هذا يجوز المسؤول يقول هيك هي الشريعه الاسلاميه اجازه يا اخي اجازه الاجهاض في حدود اربعين يوم اجازه العزل اذن الدوله لها ان تجبر الازواج على هذا هل هذا جائز لا عندنا قاعده فقهية متفق عليها ما رخصه الله للفرد لا يجوز أن يتبناه المجتمع ما رخصه الله للفرد لا يجوز للمجتمع أن يستفيد منه لنفسه يعني مثلاً هلأ الطلاق ما الله شرعه الله شرع الطلاق أن يطلق الرجل زوجته على أنه من أبغض الحلال إلى الله عز وجل طيب هل يجوز لولي امر المسلمين ان يقول بما ان الله عز وجل اباح تطليق زوج زوجته إذا ينبغي لكل مثلا انسان لم يؤدي الخدمه الالزاميه ان يطلق زوجته اذا كان متزوجا يجوز طيب أي الشريعه اجازت من اجازت لمن للزوجين ما شرعه الله للفرد ليس بالضرورة مشروعا للجماعة نعم لذلك نحن نقول هذه الدعوة الهائجة إلى ما يسمى بتحديد النسل وما إلى ذلك ممكن أن نقول يجوز أن نرشد الناس إلى هذا الحكم الفقهي هذا جائز نرشد الناس الأزواج الى ان للزوج ان يفعل هذا الذي قلناه بشرط ان يكون الزوجان متفقين على ذلك وبشرط ان تكون الوسيله مامونه العواقب ما تضر المراه وما ما يكون هنالك اذى طيب هذا الذي نبثه علما في المجتمع جيد نعطي الزوج والزوجة معلومات ثقافه اسلاميه انه يجز لها لكن لا يجوز لنا ان نتوكل على هذا الحكم فنلزم الازواج بشيء من هذا لا هذا غير جائز نعم هذه ناحيه مهمه جدا ينبغي ان نعرفها وانتم تعلمون ان موضوع تحديد النسل دعوه هائجه تهب رياحها في مجتمعاتنا العربية والإسلامية لكن المصدر أجنبي إسرائيل تفعل كل ما في وسعها لتقليص النشأ والنسل الإسلامي في المنطقة والدول الغربية الآن في فزع لأنه الآن أوروبا نسلها في تراجع في تراجع شديد الآن الزواج لم يعد نعم اذن هنالك مقالات قرات مقاله في جريده امريكيه تقول موت الزواج نعم ما فيه زواج لم يعد موجودا الا على النادر النادر اصعب شيء شاذ طبعا عندما يكون الزواج نادرا بهذا الشكل او عندما يموت الزواج كما يقولون فمعنى ذلك ان النسل قد انقطع او كاد لذلك هم يحاولون يحسبون أن المجتمعات الإسلامية تتزايد والمجتمعات الأوروبية أو الغربية يتناقص النسل فيها طيب ما الذي سيحدث في المستقبل بناء على ذلك عادة الغربيين بخططه وبقدر الأمور إلى ما وراء ذلك نعم موضوع دعوة إلى تحديد النسل عائد إلى هذا الأمر نحن نقول ينبغي للزوج والزوجة أن يعرف كل من ما حكم الشريعة لا بأس في أن يعزل الرجل كما كان أصحاب رسول الله يفعلون ولا بأس في أن تتناول الزوجة الوسائل والعلاجات التي تؤخر أمد الزواج نعم بشرط أن لا يكون ضارا في صحتها ولا بأس بالإسقاط أيضا مع الكراهة التنزيهيه ضمن الحدود التي ذكرناها أي بشرط أن لا يزيد عمر الحمل على أربعين يوما كل ذلك جائز ينبغي أن يعرف الزوج هذا وأن تعرف الزوجة ذلك ثم نترك لهما الخيار هذا كافي ننتقل من هذا إلى الحكم الرائعة التي يتصف بها سيدنا رسول الله الأخلاق الصبر الحكمة عندما نطق عبد الله بن أبي بن سلو بهذا الكلام هذا الكلام يستوجب قتله والله لئن رجانا إلى المدينة ليخرجانا الأعز منها الأذل ما أعد أنفسنا وجلابيب قريش إلا كما قال المثل سم من كلبك يأكلك طيب ووجد من الصحابة مثل سيدنا عمر من اقترح قتله ماذا قال الرسول الله فماذا يا يا عمر ماذا اذا قال الناس ان محمدا يقتل اصحابه بهون عليك لا امر المصطفى صلى الله عليه وسلم ان يقوم الجيش في ارتحل حتى يفوت على الناس الحديث في هذا الشان الحديث في هذا الشان نعم يحدث ازمه يحدث ثوره عصبيه يحدث ما يمكن ان نسميه الكمطاق نعم فالنبي عليه الصلاة والسلام عالج الأمر بهذه الطريقة وبقي الجيش يسيرون بياض ذلك اليوم وسواد تلك الليلة وجزء من النهار الثاني ثم أمر من نزول والاستراحة فما إن مست جنوب الناس الأرض حتى ذهب كل منهم في رقاد عميق وبعدين كثير من الناس تصوروا انه هلا بس نزل المدينه بيقتل عبد الله بن بين سلور سرا بدون ضجه عامل شغله كبيره وفعلا ممن تصور ذلك ابنه جاء يشكو جاء يسال رسول الله الصحيح انك عازم على قتله انا اقتله ولكن حبيبنا المصطفى قال لا بل نرفق به ونحسن صحبته ما بقي بيننا قال ما هو بناتنا وعم يقول انا مسلم نتجاوز عنه, نتجاوز عنه هذا التصرف ايها الاخوه سلوا عقولكم هل يمكن ان يصدر عن رجل عادي غير نبي لا يمكن ابدا ولكنها النبوه سيرته في هذا النهج ومتعته بهذه الأخلاق الاخلاق لانه مهمته تقتضي ذلك لا يمكن لانسان لم يؤيد بالوحي أن يسلك هذا المسلك بشكل من الأشكال وأنتم تعلمون أن عبد الله بن ابي بن لما مات أرسل ابنه إلى رسول الله على استحياء يطلب منه أن يعطيه قميصه الذي يلبسه على جسمه مباشرة ليكفن به اباه يعني لعله يخفف عنه أو يكون شفيعا له النبي استجاب خلع ثيابه وخلع قميصه الذي ملتصق بجسده الشريف وارسله الى عبد الله بن ابي مثل واحد من يكاد يقول يا ريتنا بداله يعني شيء شيء غريب وعجيب جدا ولما جاء به ليصل عليه اقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه سيدنا عمر همس في اذنه ما كيف بدك تصلي عليه هذه اللي عمل كذا وهذه اللي ساموا إلى آخره وقصة ما يتعلق بالإفك كله هو كان بطل هذا كله فماذا كان موقف سيدنا الرسول الله التفت إليه وقال آخر عني يا عمر فلقد خيرني الله واخترت الله خيرني أني بدك تصلي عليه بدك لا تصلي أنا بدي تصلي عليه هذا لا يمكن أن يصدر إلا عن رسول لا يمكن هذا الأمر أن يصدر إلا عن, عن نبي نعم أما ما يتعلق بقصة الإفك وما ينبغي أن نفهمه منها فموعدنا في شرحها إن شاء الله الدرس المقبل والحديث في ذلك يطول ربما والحمد لله رب العالمين اللهم لك الحمد على كل نعمة انعمت بها علينا من نعمك الظاهرة والباطنة ما علمنا منها وما لم نعلم اللهم لك الحمد أنت رب السماوات والأرض وما بينهما اللهم لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض وما بينهما اللهم لك الحمد أنت الحق ووعدك حق ولقاءك حق والجنة حق والنار حق اللهم انا ما عبدناك حق عبادتك وما ذكرناك حق ذكرك وما شكرناك حق شكرك نحن عبادك الضعاف يا رب العالمين وانت ربنا الغني عنا نسالك يا رب بذل افتقارنا اليك ونسالك اللهم بغناك عن عبادك ان تستجيب الساعه دعاءنا وان تحقق رجاءنا الهي وقفنا ببابك والتصقنا باعتابك وبسطنا أكف الرجاء إلى سماء رحمتك نسألك اللهم بايماننا بك وبتوحيدنا لك ونسألك اللهم بحسن ظننا بك أن تغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها وأن تصلح شؤوننا كلها يا رب العالمين وأن تدبر لنا أمورنا كلها بلطفك فإننا لا نحسن التدبير وأن تكلأنا كلاءة الوليد في المهدي يا ذا الجلال والإكرام وأن تكفينا الهم وأسبابه وأن تكفينا الغم وأسبابه وأن تملأ أفئلة أفئدتنا رضا وسرورا يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام نسألك اللهم أن تمتعنا بالرضا بعد القضاء وببرد العيش بعد الموت وبلذة النظر إلى وجهك الكريم وبالشوق إلى لقائك يا رب العالمين يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام اللهم أنت ترى مكاننا وتسمع كلامنا وتعلم سرنا وعلانيتنا نسألك سؤال من ذلت لك عنقه وخضع لك كيانه وفاضت لك عبرته أن لا تردنا الساعة عن بابك خائبين يا ذا الجلال والإكرام وأن تغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها وأن تجعل هذه البلدة بلدة رخية آمنة مستظله بظل كتابك ملتزمة بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسائر بلاد المسلمين يا ربي من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا وفقه اللهم إلى كل خير ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فخذه اللهم أخذ عزيز مقتدر يا ذا الجلال والإكرام اللهم انا نسألك بالشعث من عبادك بالشعث الغبر الذين لو أقسم عليك أحد منهم لأبررت قسمه أن تنصر عبادك المجاهدين في سبيلك المنتصرين لدينك في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين نسألك اللهم بذلك كله أن تجمع كلمة المسلمين على ما يرضيك نسألك اللهم بذلك كله أن تصلح قادة المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها وأن تلهمهم العودة إلى دينك والسير على صراطك يا ذا الجلال والإكرام يا هدي المضلين يا مقيل عثرة العاثرين اهدي عبادك التائهين اهدنا فيمن هديت عافنا فيمن عافيت يا رب العالمين املا افئدتنا سرورا املأ فئدتنا رضا وحبورا يا رب العالمين نسالك اللهم باسمك العظيم الذي إذا دعيت به اجبت نسالك اللهم ان تختم حياتنا باحب الاعمال اليك حتى نلقاك وانت راض عنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين